الاسم الاب والاسم والروسل في الهلاف الهلاف الهلاف ربنا لما وزع انها المزاعة والمواشد وزعها على البشرية كلها الا طبعا الموحب اللي فوق الصبيعة والبعد الزرد لحده تاني وربنا لما خلق الإنسان هل هو تكرام امامه وبارح عمر الحرب كانت للرجل وللمرأة على السواء تماما لا فرق وقالوا كثير هو كثير وملأ الأرض وسط التلطوا عليه هذا السلطان كان للرجل وللمرأة على السواء دبورة النبية مريم أخص هارون وموشى النبية حنى النبية ومن هنا كانت للنساء خدمات روحية أيضا وكانت للنساء مقدرات أحيانا لم تكن لبعض الرجال برأينا في الكتاب المقدس وفي تاريخ الكنيسة نساء استطعنا أن يقودنا رجالنا، نساء تولوا قيادة رجال، نجوا له كده عشان تقودوا الرجال، لا يعني أنا أقول المرأة إل مقدرة إل ربنا أعطى خلية من أمثلة هذا رحاب في قصة يشوع التي قادت رجوليني وقادت العملية كلها وكان الرجال اللي راحوا هناك ما زي أولاد الصغيرين هي اللي بتاخذهم وبتنشيفهم ومن أمثلة هؤلاء أيضا دبورة. الدبورة كانت قاضية لإسرائيل يعني هي اللي كانت بتقضي للناس وطبعا تقضي للناس يعمليها لها قيادة في هذا الأمر والكتاب لما يتكلم يقول إيه ودبورة في سكر القضاء الصحر بعض وذبورة امرأة نبية زوجة لفلان هي قابية اسرائيل في ذلك الوقت وهي جهزة تحت نخل تبورة بين الرام وبيت كد تغطي للناس ولما أرادوا أن يخرجوا إلى الحرب رفض رئيس الجيش اللي هو باراك أن يروح من غيرها. فقال لها براك إن ذهبت معي أجهد وإن لم تذهبي معي فلا أجهد فقالت إني أجهد معك غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق الذي أنت سائر فيه وهي اللي قضت على السكرة وتروننا في التبنينة يسجلها كذلك هي قادة رئيس الجيش السعيد من أمثلة أيضا النساء اللي كانوا أقوى من الرجال بتحطهم أم شمشون زوجة نوح ملك الرع ظهر لهذه المرأة قبل أن يظهر لها رجولها في المرة الأولى وقال لها نتخلصي ولد فيها هو الشمسون ده ويبقى نذير للرب وبعدين ذوكها منور قال لما لك الرب دعنا نعوقه ونعمل لك جديناه ما كان شكر إن ده يعني ظهر له خيّة إنسان ما كان شكر إن هو جلناه، وعندن سأل عن اسمه فقال له ملاك الرسول نازل سأل عن اسمي وهو عجيب يسخر ربنا ذاك شيء إسمه لا، وأحمل استخدمه واللهيب بتاحها قاله وإذا ده ملاك الرب صعد في لهيب النزح ومنوح وامرأة وانجران فسقط على وجه الهما إلى الأرض فعرفوا انه ملاك الرب فقال منوح لامرأته نموت موتا لأننا قد رأينا الله ربنا ضعف حيث ملاك نموت موتا لأننا فدرأينا الله فقالت له امرأته لو أراد الرب أن يموسنا لما أخذ من يدنا محرقه وتخدمه ولما أرانا كل هذه يعني الراجل خايف وامراته هي اللي بتهديه وتقول له ما تخشي يا نفسه حبيبي مش هيجررنا حاجة وربنا مش هيموتنا ولا حاجة حدي أخلاقك ووضب نفسيتك كويس هي اللي بتنجيه فطبعا ليا من النساء اللي كان لهم مكانها كبيرة اللي هي أم الشمسون يحتي لنا الكتاب أيضا عن السير السير الملكة التي حادت الموقف كله والتي فرضت على المات صوما وصام الصحابة وأم قذف الشعب كله وهي التي دخلت إلا الملك وكان مسجد وكان لها موقف في القيادة في الأمر كله وهي التي أنقذت مسخان فهي أيضا إحدى القائدات اللي في العهد القديم مش قادر شخص واحد يقبض الكل نذكر ايضا من ضمن النجاح اللي كانت هذه القيادة والتأشير على الرجال رسة زوجة اتحاق رسة زودة اتحاق هي اللي قادت يعقوب في, في العملية ولو غنيها طبعا ما كانتش مزبوط لكن انا بتكلم على قدرتها على القيادة وكان ديه تأثير كبير على إسحاق نص مشكلة أبينا إسحاق في ذلك الحين أنا ما أقصده أقوله هذا ثانية يقوله بس ووو وقوله سمحني ووو وأنزل هالفكر إن أبونا إسحاق كان بيحب الأشي مالش كان بيحب الأكل وهي كانت تعرف إيه الأكل اللي يبسط فكانت بيتمر في العملية عم يبترسها شوفوا هنا بيقول إيه <تصفيق> لما شاه إسحاق دعا إثنه وقال له إنني قد شاهد ولش أعرف يوم غساتي، فالآن قص الجبل قابتك وقوتك ورخوك إلى البرية، وتصيّب لي صيضاً، واسمع لي أصايمة كما أحب، وأتي بها إلي لأكل حتى تباركك نفس قبل الأب. يعني روح تبقى صيضة، واسمع لي طعام زي ما أنا بحب، طعام اللي من جد. وانا اكل وتباركك نفسي ايه عارف ايه طعام اللي بيحج بصحاق اعملت بالطبخة وطبختها العملية كلها مش بس الطعام التعامل... العملية كلها وافترط على اصحاق وفعلا اصحاق بارك يا احوظ لا ينسى احسن واحد يقول مرضو رفقة دية ماشي غلط معلش رفقة يا سيدي غلط بغلط. لكن كان عندها وعد إلهي باللي هيحفظ اللي كان نسيه إصحاق وما نسيه تروش رفقة ازاي بيقول الكتاب انها كانت عصيره وصلى من أجلها الصحاب الصحاب استجاب لها الرب فحبلت رسكة امرأة وتزحم الولدان في بطنك قال لها الرب في بطنك أمتان قال لها الرب لأن ربنا تتلمها رفع ديني شيئنا قال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يسترف شعبان شعب يقو على شعب وكبير يستعبد للصغير فهي كانت عارفة ان الصغير هو اللي هيخفى البرك أخفقت في الوسيلة لكن كانت عارفة كده عشان كده لما ربنا بارس لما اضحق بارس يعقوب وفكر انه عيسه وبعد شوية جاي عيسه واكتشف المسألة فاضحق قال له ايه بقى قال له و... قال له أخوك جبء مصر وأخذ وبعدين قال له نعم ويقوم فارتعد إسحاق إسحاق عظيما جدا وقال فمن هو الذي يستعد صيدا وأتى بيلي إلي فأكلت من الكل كان نظر روح ومن فأكلت من الكل قبل ان تجيبه مباركته نعم ويكون مبارك نعم ليه اشتكر الحاجة اللي قالها ربنا لربقة ان من بصمك يشترك شعبان وكبير في الشعبة الصغير قال نعم ويكون مبارك ليه حيلة وذا كان او انا بسلم ليه على الناس لهم كلهم الشتات اللي خادوا الرجال ثم حواء ومنها الذهاب الرجال مؤلفين على الحكاية دي بالوراثة ان المرأة ممكن تكون لها قيادة طبعا بقردتها فحواء هي اللي قادر آدم وآدم عصاد ربنا هي اللي بديتك بديت لو خاد ما كنت شاخد بلك الناسك وكنت شريال ما كنت شرح ناعد حتى نظن قد نزع المهم انه انه هو مش فت خد من هو خد على فتا من هده من اكثر اللي كان لها مواقف خياجة أبي جايل بالنسبة لداود النبي داود النبي كان رجل كبار زي ما قال الكتاب وكان يقود جيشا ولكن سمع إذا أبي جايل تقوده في هذا الغم غضب وشعب وزعل من نبال الكرمالي لأنه مدلوش يعني أكل ساعة مكان هو بيحرص الغنم بتاعه ودول في وقت جذب الغنم فقال أنا أقوم وأأكل ولا أبكي له باقلا بحاج يعني ما خلت أخلص عليه شمعت الكلام جميل أبي جايل وأبي جايل كانت ذكية وكانت حشيمة وكانت تعرف إطباع الرجال والزايك ليش راضي؟ تمشي الزاي بكلمة طيبة الحلوة النديح النديح اللي يزيل الندال أنا برضو بقولها اللي بسات الحدوين ما يخلبن عايزين تكسب الرجال كل نس نديح حلوة زية ب بتحلل دمو اللي بوزيئاته اللي موجودة قوة. <تصفيق> زين حملت حمولة للركوبة وراحت موديها لي ناتجر رغيف خبز و25 وخمسة 5 قرصان مهيئه و كيلات من الرشيد و عنقود من الجديد و100 قرص من النسيم ووضع ثمر الخبز طبعا مهماش الزقه أنا بارت روح تستشيرهم تستشيرون ده هو هيموت البلاد لابي إن هي ما انقذت نوش فانقذ الزقه من الموت وانقذ داود من الخطية ومن انتقاب نفسه وتولد قيادة الموقف أول مشاكل داود عملت خيام نزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت الى الارض وسقطت على رجلي وقالت علي أنا يا سيدي حضر الشمس ودع امك تتكلم في اذني واسمع كلام امك لما تروح على الارض تسجد عند قدميه وقالت له جنب جنبي واسمع كلام عبتك اللي هقوله في اذنيك وهو كل ده تدود نحن كان قاعد جيش الحاجات اللي بتجيبه بضي يلاقيها تنزل عن الركوبة وتسجد له على الارض وتقول له يا سيدي وأنا قمتك والزم بزم ومش بس كله قال له حي هو الرب وحي هو نفس حيث هي نفس ان الرب قد منعك عن اتيان الدماء وانتصام يدك لنفسك ابي جايل كانت تتكلم كلام مبيح وتخش في التأنيف في الوضع وتسجل التأنيف ده عبارة عن كانت من النحاج مبيح ومن النحاج مبيح وفي الوضع التوبيخ والتأنيف فوريته ان هو مقدم على انتقام نفسه انتقائي انتقام،, انتقام لنفسه وجيت وعيني ان في العهد القديم برضو ما كان انت... كن واحد انتقام لنفسه كان بأمر مش مصبوط وبعدين تقول له والآن خذ هذه البركة التي أدت بها جاريتك يعني هي جايبه له وهو زعلان على الصالة مفيش أس فمت بتقول له انه جاي بحش إليك ده جاريتك عددتك جايبة ده إلى السيدي ليعطى للغلمان السائرين وراه السيدي يعني مش جايبالك انت أحسن لك انت ده ما جايبالك أكل يتمد على عبيدك اللي ماشيين وراه السيدي جايبة ده يا ربت تعلمه التمي الصعب ده مش كل واحدة تفخد بذكره وطول بتقول هاي كل متن خلوني إذا جوب الرق يصنع الرق من نجيم من الله كل واحد يكون مش مشاد وبعدين تقوله إيه لأن سيدي يحارب حروب الرق ولم يوجد فيه شر كل أيامه طب والشغل طال، أنت ده ده لأجل هالشغل نفس سيدي لتكن مح محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك وأما نفس أعدائك فيرمى بها كما من وقف كفة المقلاع. ويكون عندما يصنع الرب للسيدي حتى كل ما تكلم به من الخير من حجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل أنه لا يكون لك نديل ملطمة ومعطرة قلب للسيدي انك قد سفقت دمان عفوا او ان قد حيثا قبلنا انت نحن عارفين انت ماذا ده ربني حدث واحد انك انت تبقى ملك وانت تبقى رئيس على بس لسنا خايف عليه يا سيدي كل كلمة تقول لسيدي وعديتك ده مفتح الشهر فيه آه. انا خايف عليه انك انت لما تبقى رئيس على الشهر ضميرك يثبت انك في يوم من الايام انتقمت نفسك وسفكت دم عفوا لانك لون سبب التوبيخ انك انتقمت نفسك انك بسفت فسفك دم عفوا وما تقول له واذا واذا احسن الرب الى تسجدي بذكر أمدك نتيجة للسلام ده كله اللعجة وض مبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منع فيني اليوم عن اتيان الدماء يعني أشعرته أن في خطية أرشاده هو هيلتك بها وذي تحذره لأنك منع اليوم عن اتيان الدماء وانتقام يدي لنفسك ولكن حي هو الرب الهدس ربيلي الذي منعني عن أجيتك أنك لو لم تبادر وتأكل استقبالي لما حق يا لنها بال إلى الصباح ذا علم خلاص نعيش وبعدين هاللحى يعني خذها دي يب وقال لحى فتستمعت للصوت ورفعت وجهك يعني عملتلك مقابعة المرأة الحكيمة تستطيع انها تذكر حياتها مع الرجل وتستطيع انها تعقود دون ان تشعر الرجل بانها تعقود لانك لو اشعرته انه كنت اللي بتخوده بتمرض عليك والمرجله طب ممكن ما يزعلوش بجال خلينا كده هم ما يزعلو وريلو ان كنت اللي بتقوليه هو اللي عايش ودي ما شقش طبعا رأيك كده مش كده طبعا نعطي على دي تمشي الأمور هو غلبة المرأة انها بتحكد مفتاح الرد بينما المفتاح ممكن يكون في دنياته بيزحوا في يوم الزواج بين رالهم اريات وبيقولوا لهم كما كانت ساره تخضع لابراهيم وتقول له سيد فانا اقول لكم ساره اللي بتخضع لابراهيم وتقول له سيد قلت له خذ هاتف منها ولا لها حاف وخذ يبقى هي اللي مشيته ولا لأ وبعدين لما حصل ان هي ببلغت من هاتف قلت له وضوني عليه انا جيت تأذين كان فوقها كده جيت تضطر البر لا احاف تضطر البر دعابون ابراهيم اللي بتقول له سيدي هي بتقول له سيدي لكن تعرف تمشي سيدها بالطريقة اللي يتواح بي <تصفيق> <تصفيق> كان كان زوز قبار بس وقادته أبي وكما كان أبونا إبراهيم سيداً للشرة وستطاعت أنها تمشئ مرهماها كذلك بس من نوعها أخرى يعني ما فيه كذلك شمشون شمشون الجبار كان جبار بأس ما كانش جيش يقدر لقب قصاده كان هو أقوى من كل هؤلاء لكن اللي كانت أقوى منه دليل امرأة وهريك التقوض طبعا كانوا بغلطان لكن انا بتكلم على قوة الشخصية الليترسطوطية انها تقوض التاريخ يخفي لنا همسلة كثيرة من همسلة هذه في تاريخ مصر حرش كانت ملكة وكانت بتقوض الكل واخواتها باركة التاريخ يحكي لنا أيضا أن الفديسة مكرينة أخت الفديس باسلوس الكبير وأخت الفديس إغريغوليس أسكت نيسوس وأخت الفديس بطرس أسكت صباستية كانت هي المرشدة الروحية بتاعت العيبة وكانت مرشدة روحية لإخواتها اللي بقوا أتعفر وأشهدتهم في الطريق السليم. فكانت نيها بردو الخياج الروحي لأن ربنا لما بارك الرجل والمرأة معنا وأعطاهم السلطان أصلحت المرأة أيضا لها هذه السلطة سمعنا عن كثيرات كانت لهن صفات جميلة جدا غير مسألة القيادة مثل النساء اللي فتحنا بيوتهن لكي تتحول البيوت الى سنائل في مقدمة هؤلاء الفديسة مريم أم ماري ماركوس الرسول اللي كان اسمه يوحنا وملقب باركوس في أعمال سفر الأعمال 11 آية 12 ديتها بقى كنيفة وكان المؤمنين بيصلوا فيه وبيت مريم أم ماري ماركوس هو البيت اللي المسيح عمل فيه سر الخارسية العشاء الرباني لأول مرة والبيت اللي غسل فيه أرجم السلاميذ والبيت اللي قاعد فيه مع السلاميذ ويتكلم في ليلة ودعوه في ما في يوحنق 13 و 14 و 15 و 16 و 17 كل ده ببيت والبيت اللي حل فيه في الروح القدس على السلاميذ بيت مقدس كلا وبرس كلا هم اللي كون رجل ومراجل قولي شرطول بيقول اللي جايني وضع حياتهما من أجلي اللي اسمه ممدوح في وسط التناعش كلها والغريب في تمجيد المرأة والسماعاتها الطيبة في كميسة ان احنا نجد بولس الرسول في رسالته الى روميا اخر في طهر اوله يقول اوصي اليكم باختنا فيبي اختنا ما قالش بالابن المبارك يعني نجيها بركة باختنا فيبي التي هي خادمة كنوية المسكنشارية لكي تقبلوها في الرب كما يحكي للخديثين وتقوموا لها في أي شيء احتاجت منكم لأنها صارت مشاعدة لكثيرين ودي أنا أيضا وبعدين يكلم على الأكل وبرتخل العاملين في المسير الآخر وبعدين يقول سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا وبعدين يقول اا سلموا على تريزينا وتري فوزا في الرب سلموا على ترتيل المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب لا يمكن في السيسي خافي يقول تسلمه على فلانة المحبوبة احسن يجبوله سمعة لكن هذا هو الهدف يقوله للرسول يقول تسلمه على ايه على تريسينا وتريفورشة سعبتين في الرب يسلمه على فرسيس المحبوبة اللي اتسعبت كثيرا في الرب يسلمه على روحة المختار في الرب وعلى امه امه تعتبر ان امه جسب امه يعني اتكلم كتير قوي عن مجموعة من السيدات المباركة اللي تعبوا مع في الرسول فينا وفي رسولة سعبتين في الرب سلموا على فرفيس المحبوب اللي تعبت كثيرا في الرب سلموا على روفة المختار في الرب وعلى أمه أمي اعتبر ان أمه دي سبع أم يعني اتكلم كتير قوي المزموعة من السيدات المباركة اللي تعبوا مع بولس الرسول وخدموا في نيسا وتعبوا من أجل الرب وكانت لهم سمعة كبيرة ولما اتكلم عن المعاتين المتاوث قالوا انا عارف الزيمان في العديم الرياح الذي فيه الذي يوجد اولا في جدتك لويس وأمك إثنيسة أمك وجدتك هما اللي كان فيهم هذا الإيمان اللي دخل فيه كنتا الكذاب المقدس يتسلم على نساء شفيرات ملنى كرامات والسيدة العزراء كانت أوله ولم يحصل الواحدة دلوقتي. منهن مثل كرامة العزراء مكتف الكبر السطن e do terriqueo Jestli mám baršletom ve svém jezíne Baba غنوا يرنا بالمساء خير عيد يسون ينيه يسون لوج يسون امين اسمه ايروي اسمه ايروي كي لا يكن اي بالكون اسمه ليسترع الله علينا ويباركنا وليسر وقعه علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاه معنا السلوات والصالبات التي خطاح عنها كل حين ونجأة الإله الصاهر والقديسة مريم وكل مصادف الملاحس والرسل والأنبياء والشهداء والمترسين والسواح والمتعفدين والقديسين الذين عدوا الرب بأمالهم الصالحة كل حين وبركة ملاحس هذا اليوم الصاهر وبركة القديس ماري ماركوس القديس الهنبرويت وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة الأزراء أولاً معاشرا بركاتكم مخدسة وحباتكم ومعناتكم ورحمتكم وشفاعتكم فلتأكل معنا كلنا أمين بخيرستوس بالنور امين يا سيشور اشتكوه ومتأكيرين ومينام امتأكيرين شنمان امتأكيرين جيكانوفينا نفول شكتاتيقوهم نمتأونا نمتأونا في أماحي شيء امين اللهم اغلنا مستعطين يقول بشك يا أباناً الاجيه ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض واغتر لنا ذنوبنا كما نغتر نحن أيضا للمسيذين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير الشغير بالمسيحة تعرفنا لأننا لكالمسي محبة الله الاب ونعمة ابن الوحيد وشاركة موارس وحبتهم مجمعكم انظوا بالسلام سلام الوحيد لكم و انا روح الزائفة